سائلن بعذاب واقع للكافرين ليس لهم ذائع جئنا تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوماً تك. صارونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يتوين وما في الأرض جميعا ثم يلجي كلا إ وإذا مسته الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حقهم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب up <laughs> والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاة قال جنّت نعيم كلا là voilà. خيرا منهم وما نحن بمسبوقين multimassio- Zalikani